فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمْ عَدَاوَةً وَقَالَ مَنَا نُنَاقِرُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا وبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ونكروا ونكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا إيسا إني متوسيك ورافعك إلي ومطهلك من الذين كفروا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْتُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَلَا وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوسيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك مثلوه عليك من الآيات لِلْخَلِقِيم إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَا كثير من بعد ما جاءت من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعمة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما ميناه إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن إن الله عليم بالمسفدين قل يا أهد الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا, ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء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 وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمُؤْمِنِينَ كِلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالَّذِينَ صَدَّقُوا بِآيَاتِنَا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ وَجَدَ قَائِبَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَطَّلُّونَكُمْ وَمَا يُبْدُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يُشْرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَذْكُرُونَ وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب هم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا نَهَارًا وَضُحًى اخْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تابع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يتا احد مثل ما مثل ما اتيتم عند أو ربكم قل ان إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله وافع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم